سوره التوبه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم دراء انتم من الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض اربعه اشهر وعلم انكم غير معجز الله وعلم انكم غير معجز الله وان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 سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَقَتُلُ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَأَحْصُرُوهُمْ وَقُعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِذَا بُوَوْا أَقَامُ الصَّلَاةَ وَأَتَوَالْزَكَاةَ فَخَلُوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ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 كيف وين يظهر عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولادم يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وتأبى قلوبهم وأكثرهم ثاقبون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 فَإِنْ تَتَّقُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ يَهْدِيهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ وطعنوا في دينكم فقاتلوا ائمه الكفر انهم انهم لا ينا ن لهم لعنهم ينتهون الا تقاتلون طما انكثوا ايمانهم وهنوا باخراج الرسول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 جدا الله من آمن بالله واليوم الآخر وقام الصلاة وأتّسّكَت ولم يخشى الله فعسى أولئك أن يكونوا من المُهتدين أجعلتم سباية الحج وعمار المسجد الحرام كمن آمن بالله وجاهد في سبيل الله لا يستأون عند الله والله لا يهدى القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا واجهدوا في سبيل الله بأموالهم بأموالهم وأفسهم أعظم درجة عند الله وَ يبشرهم ربه برحمته منه ورضوان ورضوان وجنة لهم فيها نعيم. وانتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحب الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله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 هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا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 فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْفُسِكُمْ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 في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عما ليواطئ ليواطئ عدة ما حرم الله فيحل ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين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 يستبدِل القومَ غيرَكم ويستبدِل القومَ غيرَكم ولا تضرُّه شيئاً والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه للذين كفروا إذ أخرجه للذين كفروا ثانيةً إثنين إذ هما في الغار إذ يقول إذ يقول لصاحبه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 إنفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وَسَفَرًا قاصدا لاتبعوك لاتبعوك ولكن بعثت عليهم الشقّة وسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوْ إِسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ فُسَّهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَادِبُونَ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 وسيهم والله عليم بالمتقين انما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الاخر ورتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لاعدوا له عددا ولكن كره الله بعثهم فثبّطهم فثبّطهم وقيل قعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبأو ولأوضعوا خلالكم ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتن وفيكم سمعوا لهم والله عليم بالظالمين لقد بتعور فتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق حتى وظهر أمر الله وَظَهَرَ أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقول أذلني ولا تفتنني ألا في الفتنة سقطوا وإن نجهنما لمحيط بالكافرين إن يصيبك حسنة تسؤهم وَإِن صيبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا ويتولوا هم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا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 126. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين 127. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا إلا أن فروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا يوفقون إلا وهم كارهون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها, ليعذبهم بها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 منهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا فإن مِنْهَا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذاهم يسخطون ولو أنهم رضوا ما اعتهم الله ورسوله وقالوا ما قالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله سيؤتينا الله من فضله ورسوله انا الى الله راغبون إن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 يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ يُرْضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوا إِن كَانُوا مُؤْمِنِينَ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَن يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَرَسُولُهُ فَإِنَّ له نار جهنم نار جهنم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 سألتهم لا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزؤون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن عفوا طائفة منكم نعذب نعذب طائ فَتَنَّدَ انَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَلَن إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وعد الله لمنافقين والمنافقات والكفار نرجهن نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب قيم فالذين من قبلكم كانوا شدنكم قوة وأكثر أموالهم أولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتو بخلاقكم فاستمتعتو بخلاقكم كما استمتع الَّذينَ من قبلكم كما استمتع الَّذينَ من وخذتم أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوحيون صاحب مدين وأصحاب مدين والمؤتفيات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون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 فاللهم ما وعده وبما كانوا يكذبون الم يعلم ان الله يعلم سرهم ونجواهم وان الله علام غيوب الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون, والذين لا يجدون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 فَلَأَيَّهُ فَرَاللَّهُ لَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ فَرِحَ الْمُخَلِّفُونَ بِمَقَاعِدهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَ أنفسهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قلنا رو جهننا ما أشد حرًا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليذكو كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون أذنوك فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فقعودوا مع الخالفين ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره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 إليهم قل لا تعتذروا لن نذنب لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون ثم تردون الى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم اذا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 السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم والذين اتبعهم بإحسان الرضي الله عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الف مردو على نفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون ثم يردون إلى عذاب النعيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا خلطوا عملا صالحا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 وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إلا رد لا إلا الحسن والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا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 121- فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه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 Köszönöm. <t> من الأعراب من الأعراب يتخلف عن رسول الله ولا يرغب بأنفسه عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمأ ولا نصب ولا نصب ولا مخمصت في سبيل الله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 ولا يقطعون واديا الا كتب لهم ليجزيهم الله احسن ما كانوا يعملون وما كان هم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانهم وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرضون فزادتهم فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون لعان مرة أو مرتين عزيز عليهما عنايتهم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم فإذا تولوا فقل حسبي الله